وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه aja, واحدا ان هذا aja, وانطلق الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنُنْشُوَ انشوا واصبروا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا هذا يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا اختلاق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 أَمْ لهم ملك السماوات وَالْأَرْضِ وما بينهما وما بينهما فليرتعوا في الأسباب جود ما هنالك مهزوم من الأحزاب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 وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود ان ما فتناه فاستغفر ربه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 ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد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 اني مَسَّنِي الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ ومثلهم معهم مَّعَهُمْ رَحْمَتِنَا مِنَّا وَذِكْرَىٰ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار اننا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار واذكر اسماعيل واليسعوذ الكفل وكل من الاخيار هذا ذكر وَإِنَّ للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الْأَبْوَابُ متكئين فيها يدعون فيها بِفَاكِهَةٍ, بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن 124. هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق 128. من شكله أزواج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 انتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملى الاعلى اذ يختصمون ان يوحى الي الا انما انا نذير مبين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 فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا, إلا إبنيس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبنيس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العادين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته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 قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملا جهنم منك وممن تبعك, وممن تبعك منهم أجمعين قل ما اسالكم عليه من اجر وما, وما انا من المتكلفين ان هو الا ذكر للعالمين ولتعلمن نباه بعد حين